سوره هود مكيه من مقاصد السورة تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الانبياء السابقين وتشديد الوعد للمكذبين التفسير الف لامر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لد حكيم خبير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 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ ۖ فَضْلًا وإن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ واطلبوا ايها الناس مغفرة ذنوبكم من ربكم وارجعوا اليه بالندم على ما فرطتم في جنبه يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا الى وقت انقضاء اجالكم المحدده ويعطي كل من له فضل في الطاعه والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص وان تعرضوا عن الايمان بما جئت به من ربي فاني اخاف عليكم عذاب يوم شديد الاهوال وهو يوم القيامه إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله وحده رجوعكم أيها الناس يوم القيامة وهو سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعدكم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه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 الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب في الحياه الدنيا الى مده ايام معدوده ليقولن مستعجلين له مستهزئين اي شيء يحبس عن العذاب الا ان العذاب الذي يستحقونه له امد عند الله وَيَوْمَ يَأْتيهِمْ لَنْ يجدوا صَارِفًا يَصِيفُهُ عَنْهُمْ بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِمْ وَاحِطَبُهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَهُ اسْتِهْزَاءً وَسُخْرِيَةً وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغنى، ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير اليأس من رحمة الله عظيم الكفران بنعمه ينساها إذا سلبها الله منا ولئن أذقناه نعما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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مِّمَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ والله على كل شيء وكيل فلعلك أيها الرسول لما وجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات تاركن تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقولوا هلا أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه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 قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل يقول المشركون اختلق محمد القرآن وليس وحيا من الله قل أيها الرسول متحديا إياهم فاتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات لا تتزمون فيها بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق وادعوا من استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن مختلق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 لأن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله وليس مختلقا واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله فهل أنتم مقادون له بعد هذه الحجج القاطعة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله لعوجاج عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد وهم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدون أولا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 لإعراضهم الشديد عن الحق أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل فريقي الكفار والمؤمنين مثل الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق السماع قبول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 فقال سبحانه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انني لكم نذير مبين ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا الى قومه فقال لهم يا قوم اني نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما ارسلت به اليكم الا تعبدوا الا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وأدعوكم إلى عبادة الله وحده فلا تعبدوا إلا إياها إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رحمة من عنده فعميت عليكم واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وأنتم لها كارهون قال لهم نوح يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من رب يشهد لصدقي ويجب عليكم تصديقي وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة وأخفيت عليكم لجهلكم بها أن نجبركم على الإيمان بها وندخله في قلوبكم كرها لا نقدر على ذلك فالذي يوفق للإيمان هو الله ويا قوم لا أسألكم عليه لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم لأطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا فما ثوابي إلا على الله ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم إنهم ملاقو ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم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 الله أعلم بما في أنفسهم اني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم يا قومي عندي خزائن الله التي فيها رزقه أنفقها عليكم إن آمنتم ولا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أقول لكم إني من الملائكة بل أنا بشر مثلكم ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم وتستصغرهم لن يعطيهم الله توفيقا ولا هدايا الله أعلم بنياتهم وأحوالهم إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله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 ينفعكم إن أردت أم أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكم إن كان الله يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم هو ربكم فهو الذي يملك أمركم فيضلكم ان شاء واليه وحده ترجعون يوم القيامه فيجازيكم على اعمالكم ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون وسبب كفر قوم نوح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 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني فِي الذين ظلموا إِنَّهُمْ مغرقون واصنع السَّفِينَةَ بمرأة منا محفوظا منا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها ولا تخاطبني طالبا إمهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون لمحالة بالطوفان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 ان ربي لغفور رحيم وقال نوح لمن امن من اهله وقومه اركبوا في السفينه بسم الله يكون جري السفينه وباسمه يكون رسوها ان ربي غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته بالمؤمنين ان انجاهم من الهلاك وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال وبعاطفه الأبوة نادى نوح عليه السلام ابنه الكافر وكان منفردا عن ابيه وقومه في مكان يا بني اركب معنا في السفينه لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما اصابهم من الهلاك بالغرق قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء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 وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقال الله للارض بعد نهايه الطوفان يا ارض اشربي ما عليك من ماء الطوفان وقال للسماء يا سماء امسك ولا ترسلي المطر ونقص الماء حتى جفت الارض واهلك الله الكافرين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 فقال يا رب ان ابني من أهل الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال الله لنوح يا نوح إن ابنك الذي سألتني إن جاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لأنه كافر إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك ولا يصلح لمن هو في مقامك فلا تسالني ما ليس لك به علم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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أَلِيمٌ. قال الله لنوح عليه السلام يا نوح انذل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك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 فاصبر على أدى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم لكم قوه ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويقوم طلب المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم وأكبرها الشرك. يثبكم على ذلك بإنزال المطر الكثير. ويزدكم عزا إلى عزكم باكتار الدرية والأموال. ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بعرضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به.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 ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لما كنت تنهانا عن عبادتهم قال هود إني أشهد الله واشهدوا أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله فامكروا بأنتم وآلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون ثم لا تمهلوني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها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 فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ فَتَعْرِضُوا وَتُدْبِرُوا عَمَّا جِئْتُ بِهِ فَمَا عَلَيَّ إِلَّا إِبْلَاغُكُمْ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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم, ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نالتهم وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم وعصوا رسولهم هودا وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يدعن له واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله وكذلك يوم القيامة هم مبعدون من رحمة الله وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى قال فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربي قريب مجيب وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العباده غيره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 اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال له قومه يا صالح قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه فقد كنا نرجو أن تكون عاقلا صاحب نصح ومشورة أتنهان يا صالح عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده يجعلنا نتهمك بالكذب على الله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني, فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال صالح ردا على قومه يا قوم أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وأعطاني منه رحمة وهي النبوة فما يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك تبليغ ما أمرني بتبليغه إليكم فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته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 ويقوم هذه ناقة الله لكم علامة على صدقي فتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرضوا لها بأي أدى فينالكم عذاب القريب من وقت عقلكم لها فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فنحروها إمعانا في التكذيب فقال لهم صالح استمتعوا بالحياه في ارضكم مده ثلاثة ايام من عقلكم اياها ثم ياتيكم عذاب الله فايتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محاله غير مكتوب بل هو وعد صدق فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا ومن خزي يومئذ إِنَّ ربك هو القوي العزيز فلما جاء أَمْرُنَا باهلاكهم سلمنا صالحا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلته إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد ولذلك أهلك الأمم المكذبة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته وأصبحوا ساقطين على وجههم قد لصقت وجوههم بالتراب كان لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كان لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيش ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم لا زالوا مبعدين من رحمة الله وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ عِجْلٌ حَنِيزٌ وَلَقَدْ جَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي هَيْئَةِ رِجَالٍ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُبَشِّرِينَ إِيَّاهُ وَزَوْجَتَهُ بِإِسْحَاقَ ثُمَّ بِيَعْقُوبَ فقال الملائكة سلاما فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام وذهب مسرعا فجاءهم بعجل مشوي ليكلوا منه ظنا منه أنهم رجال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما راى ابراهيم ان ايديهم لا تصل الى العجل وانهم لم ياكلوا منه استنكر ذلك منهم واخفى في نفسه الخوف منهم فلما رات الملائكه خوفه منهم قالوا لا تخف منا نحن بعثنا الله الى قوم لوط لنعذبهم وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق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 قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب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 إن إبراهيم لحليم اواهم منيب فلما ذهب عن إبراهيم عليه السلام الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم ملائكة وجاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب طرفق يجادل رسلنا في شأن قوم لوط لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وَأَهْلَهُ إن إِبْرَاهِيمَ حليم يحب تأخير الْعُقُوبَةِ كثير التضرع إلى ربه كثير الدعاء تائب إليه يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عن هذا إِنَّهُ قد جاء أَمْرُ ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ قَالَ الْمَلَائِكَةُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا الْجِدَالِ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ بِإِيقَاعِ الْعَذَابِ الَّذِي قَدَّرَهُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ قَوْمَ لُوطٍ آتِيهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَا يَرُدُّهُ جِدَالٌ وَلَا دُعَاءُ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجئهم وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون نساء وقال لوط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 فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاء قوم لوط لوط مسرعين قاصدين فعل الفاحشه بضيوفه ومن قبل ذلك كان عادتهم اتيان الرجال شهوة من دون النساء قال لوط مدافعا قومه ومعذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن فهن أظهر لكم من فعل الفاحشة فخافوا من الله ولا تجلبوا لي العار في ضيوفي أليس منكم يا قوم رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا الفعل القبيح قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال له قومه لقد علمت يا لوط أنه ليس لنا حاجة في بناتك ولا نساء قومك ولا شهوة وإنك لتعلم ما نريده فلا نريد إلا الرجال قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لوط ليت لي قوة أدفعكم بها أو عشيرة تمنعني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 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالت الملائكة للوط عليه السلام يا لوط إن رسل أرسلنا الله لن يصل إليك قومك بسوء فاخرج بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة ولا ينظر أحدكم إلى وراءه إلا امرأتك ستلتفت مخالفه لانه سينالها ما نال قومك من العذاب ان موعد اهلاكهم الصبح وهو موعد قريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وأمطرنا عليها حِجَارَةً من سجيل منضود فلما جاء أَمْرُنَا بإهلاك قوم لوط صيرنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها بهم وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيدة بل هي قريبة متى قدر الله انزالها عليهم نزلت وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم إني أراكم في ساعة من الرزق ونعمه. فلا تغير عليكم نعمة الله بالمعاصي وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يدرك كل أحد منكم لا تجدون منه مهربا ولا ملجا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويا قوم أتم المكيال والميزان بالعدل إن كلتم أو وزنتم لغيركم ولا تنقص الناس من حقوقهم شيئا بالتطفيف والغش والخداع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 والإفساد في الأرض إن كنتم مؤمنين حقا فرضوا بتلك البقية ولست عليكم برقيب احصي أعمالكم وأحاسبكم عليها إنما الرقيب على ذلك هو من يعلم السر والنجوى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 أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه من الأصنام وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء وننميها بما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة فما الذي أصابك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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال شعيب لقومه يا قوم أخبروني عن حالكم إن كنت على برهان واضح من ربي وبصيرة منه ورزقني منه رزقا حلالا ومنه النبوة وما أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم في فعله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 خوف أن ينالكم من العذاب مثل ما نال قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد لا زمانا ولا مكانا وقد علمتم ما أصابهم تعتبعوا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واطلبوا المغفرة من ربكم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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأصاب الذين ظلموا من قومه صوت شديد مهلك فماتوا وأصبحوا ساقطين على وجههم قد لصقت وجههم بالتراب كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يقيموا فيها من قبل ألا طردت مدين من رحمة الله بحلول نقمته عليهم كما طردت منها ثمود بإنزال سخطه عليهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى باياتنا الدالة على توحيد الله وبحججنا الواضحة الدالة على صدق ما جاء به إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ورسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه فاتبع هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر بالله وليس أمر فرعون بأمر لإصابة للحق حتى يتبع يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتى يدخلهم فيها وساء المورد الذي يريدهم اليه واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود واتبعهم الله في الحياه الدنيا لعنه وطردا وابعادا من رحمته مع ما اصابهم من الهلاك بالغرق واتبعهم طردا وابعادا منها يوم القيامه ساء ما حصل لهم من ترادف اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرة ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائم وحصيد ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى نخبرك أيها الرسول به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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ولنؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحجة أو شفاعة إلا بعد إذنه والناس فيه نوعان شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم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 لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصات الموحدين إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا مستكرها له سبحانه وأم الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم والصلاح أعمالهم فهم في الجنة ماكثون فيها ابدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين إن نعيم الله لأهل الجنة غير مقطوع عنهم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء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 وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لأبائهم لم لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيها فآمن بعضهم بها وكفر بعض ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمه لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِنَّ كُلَّ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ لَيُرْتَنَنَّ لَهُمْ رَبُّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ جَزَاءَ أَعْمَالِهِم فَمَا كَانَ خَيْرًا كَانَ جَزَاؤُهُ خَيْرًا وَمَا كَانَ شَرًّا كَانَ جَزَاؤُهُ شَرًّا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 وليس لكم من دون الله اولياء ينقذونكم منها ثم لا تجدون من ينصركم واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين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 فهل كان من الأمم المعدبه قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي لم تكن منهم تلك البقية إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد فانجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك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 ارادك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك ايها الرسول ان يجعل الناس امه واحده على الحق لفعل لكنه لم يشاء ذلك فلا يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى والبغي الا من رحم ربك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 منهم شقي وسعيد وتمت كلمة ربك أيها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك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 وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل أيها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدون اعملوا على طريقتكم في الاعراض عن الحق والصد عنه إن عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه وانتظروا إنا منتظرون وترقبوا ما ينزل بنا إنا مترقبون ما ينزل بكم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكله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 بل هو عليم به وسيجازي كلا بما عمل. صلّي والصمت كثيراً، وكان إذا قام يصلي كان يسمع تقوله من منعشه، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرج من البكاء، يبكي بصدره قلبه. يخرج نوع من الأزيز وهو صوت كصوت المرجل عندما تضع مرجل على النار غلاية الماء تضعها على الماء على النار فإنها تخرج صوتا بعد ذلك عند الغليان فهذا كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ يعني يقوم يقرأ بين الله تبارك وتعالى فهؤلاء أهل الإيمان خائفون خوف دائم من الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون هؤلاء المتصفون بهذه الصفات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون بدأها الله تبارك وتعالى يعني صفات هؤلاء المؤمنين بالخوف وختمها بالخوف فهم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجله انهم إلى ربهم راجعون فهؤلاء هم أهل الله على الحقيقة قال جل وعلا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سادوا أولئك المذكورين هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفات العظيمة يسارعون في الخيرات والمسرع كل منهم يسرع الآخر في الخيرات في ما يعلم أي باب من أبواب الخير يتسابقون إليه فهم متسابقون يتسابقون في إرضاء الرب تبارك وتعالى بفعل الخيرات والخيرات اسم جامع اسمع كل خير من طاعة الله تبارك وتعالى بدءا بأشرف الأعمال وهي الصلاة والذكر والدعاء والعبادة والصدقه والنفقه وكل الخير والبر والإحسان إلى الخلق دي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وهم لها سابقون هؤلاء الذين تصفون بهذه الصفات لا شك أنهم سابقون إلى الخيرات لما اتصفوا به من هذه الصفات العظيمة من مخافة الرب تبارك وتعالى وخشيته ومن إيمانهم بايات الرب ومن عدم شركهم به سبحانه وتعالى ومن أنهم دائما يفعلون الطاعات مهما فعلوا لكنهم مستقلين لها وخائفين لا يتقبلها الله تبارك وتعالى منها ثم قال جل وعلا ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون قد يقول قائل بعد هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين ان الأمر صعب إن الأمر صعب وعسير أخبر سبحانه على أنه لا يكلف يعني أحدا يعني من عباده لا يكلف نفسا إلا وسعها تكليف الإله سبحانه وتعالى العباده. كله هو في ما هو في مقدور يعني المكلف ولا نكلف نفسا أي نفس إلا وسعها قدرته والوسع ما هو في الطاقة والقدرة يعني يسعه أن يفعل هذا في طاقته في قدرته أن يفعلها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولدينا كتاب ينطق بالحق كتاب الله تبارك وتعالى الذي ينطق بالحق هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء فلم يغفل شيئا قط وكذلك الكتاب الذي يكتبه الكتبة هو الحفظة كل نفس لما عليها حافظ فهذا كذلك يؤتى ويسلم كل إنسان يعني كتابه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فكل أمة عندما تأتي تدعى إلى كتابها تدعى كل أمة تدعى إلى كتابها هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ ننسخ نكتب وكان هذا طريق كتابة كل شيء بالملكين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب آتي ويقال لكل أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فهذا يجعل المؤمن لا شك أنه في طمعنينها أنه لن يضيع من أجره شيء عمله لن يضيع منه شيء بل قد كتبه ديته وحسبه سبحانه وتعالى ما ديته إن الله لا يظلم إذ قال ذره حسنا في مضاعف يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وكذلك يجعل الكافر لو كان يعي ويبصر انه يبقى في في في في في في في قلق وفي خوف ورعب ان كل ما فعله مدون عليه لكن الكافر في عماء عن هذا ويفاجئه الامر يوم القيامة انه انظر هذا الذي فعلته احصاه الله ونسوه قد احصاه الله تبارك وتعالى كل ما فعلته بغمزة بلمزه ب لفظه كله قد كتب فيقولون يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها قال لو على وجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك احد ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ما احد يظلم كل سيخذ الجزاء ثم قال جل وعلا بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوبهم قلوب هؤلاء الكفار في غمره مغموره يعني انها غائبه عن هذا التحذير الالهي الوعيد الالهي غائب عنه تماما وكانها لا تعلمه كانه كشيء يعني كانه كمن يعيش تحت المحيط تحت الماء مغمور ولا يسمع ما يقال في ظهر الأرض على ظهر الأرض ما يدري إيش اللي بيقال وهو يعني يعيش في في, في قاع المحيط بل قلوبهم في غمرة أنها مغمورة وأنها مغطاة وبعيده عن هذا الكلام كأنها لا تسمعه ولا تحس به بل قلوب قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ولهم أعمال من دون ذلك من دون هذا الوعيد الذي سيتيهم هم لها عامل لا بد يستكمل يعني ما كتب لهم من الشر خليهم يعملوا فليعملوا هذا الشر إلى نهايته الذي قد يعني كتب أنه سيفعلوه لا بد أن يفعلوه إلى النهاية ولتصغى اليه أفلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فليسعدوا. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذاهم هم يعني أنهم سيعملوا يعني أعمال الكفر التي يسيرون فيها قبل أن تفاجئهم يعني ما يحذرهم الله تبارك وتعالى من قبل هذا يعملون الذي هم له عاملون ولكن إذا جاء الوقت حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب أخذ بالعذاب يعني أنزل الله تبارك وتعالى قوبته عليهم ومترفيهم مترف يعني الذي كان منعم أشد التنمي وفي غاية الترف في طعامه وشرابه ولباسه ورياشه ومتعهه هذا الذي أخذ وهذا المترف طبعا يعني في تؤلمه القرصة وتؤلمه الشوكة فكيف باب العذاب الشديد حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون الجؤار الجوار هو رفع الصوت والزعيق بالويل والثبور والهلاك والرغبة في والفرار من يعني ما نزل به وحاق به حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذاهم يجئرون ولكن يقال لهم لا تجئر اليوم إنكم منا لا تنصرون لا تجئر اليوم لا جرأة اليوم خلاص انتهى لأن هذا لا يفيد لن يفيدكم إنكم منا لا تنصرون من الله تبارك وتعالى لا نصر لهم ليس هناك من يعينه ينصرهم فيخرجهم من عذاب الله تبارك وتعالى أو يحول هذا العذاب عنهم أو يشفع لهم مالية فانظر يعني الحال الأولى والحال الثاني حال الأولى حال التكذيب والبعد عن الله تبارك وتعالى ورد رسالة الرسول والاستعلاء في الأرض ولكن بعد ذلك انظر كيف لما أخذهم الله تبارك وتعالى بعذابه ورأوا العذاب بدأ بأصراخ والعويل ورفع الصوت و. الدعاء بالويل والسبور والرجوع إلى الله تبارك وتعالى فقال لهم لا تجأروا اليوم الزعيق البكاء والعويل لا ينفعكم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بما كانوا عليه في الدنيا قد كانت آياتي تطلى عليكم فكنتم على أقابكم تنكسون قد كانت آيات آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليكم تقرأ عليكم فكنتم على اعقابكم فانكصوا نكوص هو على طول الالتفات إلى الخلف مرة واحدة والعقب هو مؤخر القدم على طول يعني كان بمجرد السماع آيات الله تبارك وتعالى على طول يرتد إلى الخلف ويفر من ألا يسمع كلام الله تبارك وتعالى فهي حالهم في نفرتهم الشديدة من الحق وارادتهم أن يبتعدوا عنه بكل يعني سبيل قد كانت اياتي تطلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به يعني أنكم متكبرون بالمستكبر هو طالب الكبر به بهذا التكذيب وبهذا العناد لكم سامرا تهجرون يعني إلى المسامرة والحديث الفارغ تهجرون آيات الله تبارك وتعالى تترك آيات الله عز وجل ليقضي وقته في ثمر وفي حديث لا ينفع لا ينفعهما بفرادره فاستبدلون باتباع كلام الله تبارك وتعالى تهجرون أن تذعنوا لأمر الله وتسمعوا آيات الله تبارك وتعالى بمسامرتكم وكأنه ليس هناك تكليف ولا عقوبة ولا كذا فتتسامرون وتقضون الأوقات في في في في, في, في, في لهوكم وفرحكم و تنكسون عن آيات الرب تبارك وتعالى مستكبرين به سامرا تهجرون ثم قال جل وعلا أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي أعباءهم الأولين أفلم يتدبر القول سؤال من الرب تبارك وتعالى يعني أفلم يتدبر هؤلاء القول والتدبر هو النظر البعيد إلى دبر الأمر فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ويخبرهم بأمور بأخبار عظيمة بأنه هناك يعني عقوبة تنتظركم هناك نار تنتظر تنتظر المكذبين بهذا الأمر انظروا إلى المآل وإلى الجد فهم ما, ما يتذبرون بالجد التدبر هو النظر في في في عاقبة الأمر ونهاية ماذا يكلمكم النبي على أي شيء ما الذي ينتظركم بعد ذلك فلا تدبر لا تفكر في الأمر ولا نظر فيه ولا معرفة بما سيقول إليه أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين قد جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين جاءهم هذا الرسول صلوات الله والسلام عليه بهذا الدين بهذه الشرع الواضحة لم ينذر بها يعني آباءهم الأولون فكان ينبغي أن يعلموا أن هذا الأمر اختصاصه من الله تبارك وتعالى وقد جاءهم النبي بهذه الآيات الواضحات البينات أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون سأتي يسير السياق بعد ذلك في مناقشة هؤلاء الكفار الذين كفروا برسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وتوضع كل فروض التكذيب لما كذبها ويضحض الله تبارك وتعالى هذه الفروض ليبين أن هذا الدين هو دين الحق وأن المكذبين به إنما ينتظرون يعني مصير من سبق من الأمم التي كذبت رسله كيف هذا عنده هذا صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم